بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسغن به جمعا إن الإنسان لربه لك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 بِهمْ بوم إذ